وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارع وما ادراك ما القارع يوم يكون وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْأَيْدِ لِلْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ الراضية وأما من خفت مرات بسم الله الرحمن الرحيم انكم متكاسر عن تنظرتم من كلا سوف لَمُونَ <تصفيق> كَلَّا تَرَوْنَ نَزَعَ الْعَيْنِ الْيَقِينِ ثُمَّ تَلْتَصِلُنَّ أُمَّهَاتٌ